قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّبْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَاشِغُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱغْتَرَّ وَظَنَّ أَنَّهُۥ مُعْزَلٌ فَإِنَّهُۥ عَالٍ وَنَذِيرٌ وَٱلَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى شَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ فِيهَا خَالِبُونَ وَأَنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا قدا قط فخلَ ق على قتنط ففلَ ق مموتع يماب فف ق ممتعوان سك س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 وَلَوْ قَدَ الْخَلَقُ نَا فَ قَنْكُ سَدَع قَرائِقَ وَم كُا عَنخَنطِ غافِنين وَأَن زََّ مِنَ السَّم إا أَن بِقَدَرٍ فَأَسكَنْ فِي أَو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شِئْنَا لَنَخْلُقَنَّهُ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَهَنَّهُ بِالنَّخْلِ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَشَجَتَن تَغْخُدُ بِطُودِ سَيَِّْ أَْتَ بُطُ بِدهُ وَشبَغِ للآكِدم وَإِنَّ لنَنكُ ف أَنعَان ل عِذَررا نُسْطكُم مَِّا فِي بُطُونهَا في وَلَكُم فيِيهَا مَلَثِ كَنترَتُ وَمِنه فَلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملغ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنْ شَاءَ اللَّهُ لَئِنْ زَلَمْتَ لَنَأْثَمَنَّكَ مَا سَنَعْنَىٰ بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جنة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 أَمُرُ أُنَا وَفَارَتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ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 كَانَ رَكْبُهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُغْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا بَعْدَهُ قَوْمًا آخَرِينَ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوله الذين كفروا وكلبوا بإدقاء الآخرة وأطرفناهم وَكَذَّبُوهُ بِنَقَائِمِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ ذُلَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَكُولُ مما, مِمَّا تَشْرَبُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا وَولئِمْ أَ القتُم بَشَرٌ مِفْلَكُم إَّكُمْ إِذ النَّخاسِون أَيعيدكُم أَكُمْ إ مِتُم وَكُ تُمْ تُرَابَ وَعوَامًَا أَنَّكُم مُفَدُون هَيهاتَهَيهاتَ لِماتُ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 قال عما قليل ليشبحن نادئين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم هفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الآخرين مَا تَنسِقُ مِنْهُمْ أُمَّةٌ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ ظَلَمُوهَا كَذَّبُوهُم فَأَتْبَعْنَا ضَعْضَهُمْ ضَبًّا فَأَنْتَ بَعَثْنَا ذُعَظًا ذُعَظًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِلَ فِرَعغونَ وَمَلَين فَصْلَكْ لَهُ وَكَامُوا قَْمًا عَالين فَقَابُوا أَنْؤِّنُ لِلَ شَوَي مِن فنَا وَقَهُ م دَنَا عَابِدونُ فَكَن لَبُهُ مَا فَكَانوا مِنَمُكين وَلَ َذون وَجَعلمَذِنَ النَهُ يَمَ وَقَُّهُم آيَةَ وَهَا وَإنَاهُمَا إلَ رَبَ وَتذاتِ قَرَارر وَمعم وَلَنْ قَذآةَنَّ مُوسَنكِ تَظَن عَلَهُ يَحتَبُون وَجَ نَذِنَ النض وَأَوْائِنَهَا إِلَى رَبٍّ وَتُنْذِرَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُحُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ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 أيحسبون أن ما مندهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرفون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ نُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وهم سَمِعَ الْقَوْلَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُكَلَّمُونَ في قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مِنْ دون ذلك بل قلوبهم في غنرة من هذا ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عادلون حتى إذا أخذنا مبترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقالكم تنكشون مستكبرين به سامرا تهجبون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ بِالْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَ وِتَّر الحَقُ أَهُوَ أَهُم لََ سَدَكِ السَّمواتُ وَالْأَوضُوَ مَنْ فيِيه بلَلْأَتَينَاهُمْ بِذِكْرِهٍِ فَهُم مَ دِكْدْرِهِ أَمْ تَسْأَلُونَ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٍ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى شِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الشِّرَاطِ لَذَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَالِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْحَقَّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلِ اتَيْنَاهُمْ لِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّجُوا لِرَبِّكَ وهو خير الرزقين وإنك لتدعوهم إلى شراط مستقيم وإن الذين لَا يؤمنون بالآخرة عن الشراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من مُؤَدَّنَ إِلَّا مَن هَدُوا فِي قِيَامِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَمْ قَدْ أَخْلَنَاهُمْ بِالْعَلَانِ فَمَسْتَكَانُوا عَتَّ إِذَا ذَتَحْنَا عَلَيهِ بَابَ ذَا عَذَابٍِ شَديدٍ إِذَاهُم فِيهِ مُبِِسُون وَهُوَ الذي أَن شَعلَكُنُ السَّمَّ وَالْأَذفََ وََال أَنْْتِدَ تَ قَيدًا ما تَشكُرون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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد ععدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قُل لِّمَن أَرْضُوا وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهَ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُل مَّن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الرَّبُّ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ لا يَقدونَ لِل قُل أَخَلَ تَتَّقُون قُلمَنْ بذِه مَ لَ قُثُ كُ لِشَي وَهُ وَيوت وَلَا ي جَ عَدًا وَهُ وَيج وَلَا يوجَ عَلَيهِ إن كنتم تعلمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُصْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَكُنَّا لَكَذِبُونَ مَن كَانَ قَوْمُهُ مِنْ وَلٍّ وَمَن ذَا وَمَا كَانَ مَعَهُمْ لِيَأْتُونَ إِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا دُهُمْ على, عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ م بِِمَا تُرِيًاِّي مَا يدُ وََلَ تَنْ جَعَِي فيِقَْ مِ وَِ وَإِنلَ أَنُّ لَِنْكَ مَ نَا عِْدُهُم لَ قَادِ إِنْ فَضْلُهُ لَنْتِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ Hattā ida jāāā aحدahumul māut Hattā ida jāāā aحدahumul māut Kālā rāb irgi'un Lārlī āamalū sālihan fīmā tārak't Kallā فَإِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِلَى لُفِغَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَاهُ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ كاللذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم مقامد ومن خفت موازينه فاولئك kallذien fosiru anfusahum في jahennama khalithu telfah وجuho hoomu naar telfah وجuho hoomu أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ رَبِّكَ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا فَسَبِّحُوا <تخصئ> فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَحَلْتُمُهُم سَفْرِيًا حَتَّى أنْ سَنكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْ أُمَّتِ ضَحِكُونَ إِنِّي تَزَيْتُمُ الْيَوْمَ دِمَاءُ صَبْرٌ أَنَّهُمُ الْفَاجِزُونَ قَالَا كَمْ تَمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٍ قَالُوا لَنَا اثْنَيَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِدِينَ قَالُوا إِنَّ لَمَسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَّمَّا إِنَّكُمْ كنتم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ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 قُل رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي